الباب السابع والأربعون باب علامات حب الله تعالى العبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال قال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 ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه، رواه البخاري، معنى آذنته أعلمته باني محارب له، وقوله استعاذني روي بالباء وروي بالنون، وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل إن الله تعالى يحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فاحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض متفق عليه وفي رواية لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل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 إن الله يبغض فلانا فابغضوه فيبغضه اهل السماء ثم توضع له البغضاء في الارض وعن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سريه فكان يقرا لاصحابه في صلاتهم فيختم بقوله والله احد فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لاي شيء يصنع ذلك فسالوه فقال لانها صِفَةُ الرحمن فانا احب ان اقرا بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبروه ان الله تعالى يحبه متفق عليه